وَقَد الْ خَلَقَكُمْ أَطواراء أَلَ تَرَ كَْفَ خَلَقَ اللهَّهُ سَبَع سَموات طِباقَا وَجَال القَمَرَ فِيهَِّ نُورَو وَجَلَ الشَّل سَسِاجَا وَلَّهُ آمبَتَكُم مِنَ الأبضِنَ بَ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 وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَدْرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُثْ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا